الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال الراوي ما جاء في المسح بالراس والاذنين حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء باصبعيه لاذنيه قال وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان جابر بن عبد الله الانصاري سئل عن المسح على العمامه فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع الإمامة ويمسح رأسه بالماء قال وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بيت أبي عبي إمرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير وسئل مالك عن المسح على الإمامة والخمار فقال لا ينبغي ان يمسح الرجل ولا المرأة على امامة ولا خمار وليمسح على رؤوسهما وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي ان يمسح على رأسه حتى جف وضوءه, وضوءه قال ارى ان يمسح برأسه وان كان قد صلى ان يعيد الصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وراه ما بعد كنا اخذنا طاره من شرح هذه الاحاديث التي تلاها علينا اخونا وأولها حديث نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يأخذ الماء باصبعيه باذنيه وذكرنا فيما سبق أن الاذنان او ان الاذنين من الراس وأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين المسح مسح الرأس ومسح الأذنين بل كان يصل مسح رأسه مع أذنيه بمسحة واحدة أو ببلل واحد بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح رأسه بفضل ماء كان في يده ومعلوم أن مسح الأذنين هو مستحب عند الإمام مالك رحمه الله وكذا هو عند الإمام الشافعي وأبي حنيفة وهو فرض عند الإمام محمد بن مسلمة هل قعنا بيوم تلاميذ الإمام مالك لكن مشهور المذهب أن مسح الأذنين سنة لأنه على طريقة الإمام مالك أنه لم يأتي التنصيص عليه في آية الوضوء وبالتالي كل ما لم يأتي التنصيص عليه في آية الوضوء فهو مستحب عنده ولهذا كان رحمه الله تعالى لا يرى أن يجمع, أو أن يجمع المتوضئ بين مسح رأسه ومسح أذنيه بل ينبغي أن يفصل بينهما وهو مذهب عبد الله بن عمر أيضا ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله الأنصار وهو من بلاغات الإمام مالك رحمه الله تعالى حيث سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء وهذا هو مذهب جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان لا يرى المسح على العمامة وكذا روي عن غيره من الصحابة وهم قليلون رأوا بأن الأمر جاء بمسح الرؤوس وليس مسح العمائن فكل من مسح العمامة عندهم لم يمتثل أمر النبي صلى أمر الله جل وعلا بمسح الرؤوس وهو الذي جرى عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى وكذا الإمامان الشافعي وأبو حنيفة وخالفهم في ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأن المسح على العمامة ثابت في الأحاديث الصحيحة فقد ثبت المسح على العمامة عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم والحجة معهم في ذلك فقد رفعوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومدام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح على العمامة دل هذا على مشروعيته وأنه جائز وغير ممنوع ولا ينبغي أن يحتج بهذا الأثر الذي رواه الإمام مالك عن جابر لأنه رأي يراه هو ابن عمر وآل ابن عمر رضي الله عن الجميع وهذا الحكم أعني المسح على العمامة قلت ثبت عن ستة من الصحابة منهم المغيرة بن شعبة وبلال بن الرباح وسلمان الفارسي وعمر ابن أمية الضمري وكعب ابن عجرة وأبو ذر الغفاري رضي الله عن الجميع وبهذا يقول جمهور الصحابة والتابعين بهذا يقول جمهور الصحابة والتابعين كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلّة فإذ ثبت مشروعية المسح على العمامة وبعض أهل العلم كالإمام أحمد وإن, يرى وإن كان يرى المسح على العمامة فإنه يرى وجوب مسح جزء من الشعر ثم العمامة ولا يرى المسح على العمامة وحدها لكن الأحاديث تقضي بأن المسح على العمامة وحدها جائز كيف نفرق بينها وبين المسح بين المسح على الخفين واضح يا اخواني سياتينا إن شاء الله تعالى الكلام على المسح على الخفين وان الامه المتبوعه أجمعت على جواز المسح على الخفين والمنصوص عليه في القرآن هو الغسل من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وصحت رواية الخف وأرجلكم وقد حملت على المسح على الخفين لا على المسح على الأرجل وقلت إن المسح على الخفين سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه أسألة اتفق عليها أهل السنة والجماعة خاطبة بل صارت شعارا من شعارات أهل السنة بل من خالف في ذلك عد من أهل البدع فلا ينبغي أن يفرق أيضا بين المسح على الخفين وبين المسح على العمامة فيقال إن المسح على العمامة لا يشرع لأن الله جل وعلا أمر بمسح على الرؤوس فنقول الذي رخص في المسح على الخفين رخص في المسح على العمائن ولا فرق والحكم يعمّم سواء مسح الرجل على جزء من ناصيته وهي مقدم شعر الرأس ثم يمسح الباقي على العمامة وهذا أيضا ثبت في الحديث أو أن يمسح مباشرة على العمامة وهذا أيضا ثبت به ثبتت به السنة طيب مدام أن المسح على العمامة جائز فهل يجوز المسح على الخمار نقول نعم يجوز المسح على الخمار لأن هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل المسح على الخمار خاص بالمرأة أم بالرجل نقول المسح على الخمار يعم المرأة ويعم الرجل فإذا تخمر الرجل بخمار جاز له أن يمسح على خماره ومن باب أولى المرأة وخاصة إذا كان يشق عليها نزع خمارها فهذا لا إشكال فيه وقد يحدث أن تلبخ وقد يحدث أن تلبخ المرأة رأسها بالحناء. ثم تعصب رأسها بعصابة أو بخمار وكما نقول نحن باللغة تعنى بالفلارة ها؟ فإذا انتقض وضوءها جاز لها أن تتوضى وأن تمسح فوق خمارها وليس عليها أن تنقض خمارها وأن تزيل تلك الخناء وهذا من الشريعة يتفرع عن هذا مسألة أخرى هل يجوز المسح على شرا تفراضیتھ دخل ہوں کھس کہتا تھا کس کہتا خطرہ و أنصحوا إخواني أن لا يلبسوها حتى لا يتشبهوا بهؤلاء الكفار هل يجوز المسح على القلانس هذه مسألة لا أعلم فيها تنصيصا في مأثور السنة لا أعلم فيها تنصيصا في مأثور السنة وإنما جوزها بعض أهل العلم قياسا على العمائم وعلى الخمر لكن الذي يصحح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة وأقول المسألة اجتهادية محظة الذي يصحح أن لا يمسح على القلانس لأنها قد كانت موجودة ولم يرخص فيها أو لم يذكر فيها ترخيص كالترخيص في المسح على العماء والخمر لكن إن كان اللابس للقلون سوى يخشى على نفسه إن نزعها خاصة اللي يلبسه القلانس الصوفية مش يصفى الصوفية الصوفية القلانس التي صنعت بالصوف يخشى صاحبها ان نزعها من رأسه أن يصيبه البرد فيمرض فنقول يجوز لهذا أن يمسح على هذه القلونسوة خاصة إذا كان في مكان بارد وخشي على نفسه فلا حرج أن يمسح فوق القلونسوة التي على رأسه إن خشي على نفسه المرض أما غير هذا فلا لماذا يا إخواني؟ لأنه لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم لأن الأصل في مسح الرأسي أو الأصل في المسح أن يمسح الرأس وجاءت الرخصة بالمسح على العمامة وعلى الخمر فلا يقاس على المرخص به وإنما يرخص بالأصل أو يقاس على الأصل فلا يقاس على المرخص به وإنما يقاس على الأصل واضح وهذا الذي أدين الله جل وعلا به ولست من أهل الاجتهاد حتى يقلدني إخواني فإنما لأبين وجهة نظر لأن بعض أهل العلم منعوا المسح مطلقا على غير الرأس ومنهم الإمام مالك رحمه الله فإنه يمنع المسح على العمائم سواء كانت محنكة أو لم تكن محنكة وبعضهم اشترط أن تكون العمامة محنكة عفوا شمع أنت العمامة محنكة يعني اللي الدور على الحنك يديرها هكذا ومن بعد يجيب هذا هكذا ويرميها التي تلتف تحت الحنك بعضهم اشترط أن تكون محنكة لكن لا شيء من هذا في السنة وقد قال الله جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ولم يأتي هذا التفسير عن نبينا صلى الله عليه وسلم فالواجب المصير إلى هذه العمومات الواردة في مشروعية المسح على العمامة والمسح على الخماط والله تعالى أعلم نعم ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا المذهب وهو المنع من المسح على العمامة عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه وذكر هذا أيضا عن صفية بنت أبي عبيد وهي صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقافية وهي زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنها أن نافع ابن عمر وهو مولى ابن عمر رأى صفية تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء قال ونافع يومئذ صغير وهذا الحديث فيه فائدة مهمة جدا وهذه الفائدة في قوله ونافع يومئذ صغير وهذه الجملة تدل على جواز بشهادة الصغير إذا أدى كبيرا فيه جواز الأخذ بشهادة الصغير إذا أدى كبيرا تعلمون أن شهادة الصغير لا تقبل إلا إذا ذله لكن إن رأى شيئا أو سمع شيئا أو علم شيئا يشهد به فأداه يعني سمعه في حال الصغر وأدا هذه الشهادة في حال الكبر فإنه يجوز للحاكم أن يأخذ بل يجب على الحاكم أن يأخذ بشهادته ويقاس عليه أيضا أو في حكمه عفوا في حكمه الفاسق إذا أدا في حال التوبة أو الكافر إذا أدا في حال الإسلام. لأن الفاسق لا تجوز شهادته والكافر لا تجوز شهادته فإذا أدى الفاسق ما علمه في حال فسقه وأداه بعد التوبة فإن هذه الشهادة مقبولة كذلك شهادة الكافر قد يقول قائل كيف لو قامت للمسلمين دولة تحكم بالإسلام؟ بالكتاب والسنة فماذا نفعل بشهادة الشهود وأكثر الشهود حاشا إخواني وحاشا الصالحين يصدر منهم الفسق من كذب وغيبة ونميمة وغير ذلك فكيف تفعل بهذه الشهادات هل ترفض وبالتالي نعطل القضاء قضاء القضاء والأحكام بين المتنازعين أم أننا نضطر للأخذ بشهادة مثل هؤلاء الذي عليه أئمة الاجتهاد أن المصر أو البلد إذا كثر فيه الفساق جاز للحاكم أن يأخذ بشهادة الفاسق بحسب ما يرى المجتهد أو الحاكم في حال الفاسق إن كان فسقه صغيرا بحيث يرتكب ما تعم به يعني بل والناس كالنظر إلى النساء وغير ذلك فإنه يأخذ بها وإلا إن رأى فسقه مما لا تجوز معه الشهادة أصلا فإنه يمنع من شهادة هؤلاء هذه مسألة متفرعة عن هذا الموضوع ثم سئل الإمام مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار وليمسح على رؤوسهما لماذا؟ قال لأن الله جل وعلا أمرنا بمسح الرؤوس ولم يأمرنا بالمسح على العمائن ومن هذا يتفرع أيضا حكمه رحمه الله جل وعلا فيما يعني يذكره عنه تلاميذه المقربون بأنه كان لا يرى المسح على الخفين لا في السفر ولا في الحضر لكنه تراجع أو رجع عنه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى هذا يعني مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى ووفقه عليه الشافعي وغيرهم ثم سئل عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى تجف وضوؤه قال ارى ان يمسح براسه وإن كان قد صلى ان يعيد والمعنى ارى ان يمسح براسه ثم يمسح او ثم يغسل رجليه بعدها ارى ان يمسح برأسه ثم يغسل رجليه بعدها ثم يعيد الصلاه التي كان قد صلاها بدون مسح الرأس لأن مسح الرأس فرض لا يسقط وانما يسقط الاثم ويجب على من نسي عضوا من أعضاء الوضوء أن يعيد الصلاة التي صلى بها بذلك الوضوء ولا يقول قائل إن النسيان رفع الحرج فيه عن هذه الأمة نقول نعم رفع الحرج عن النسيان وعن المخطئ رفع الإثم أما القضاء فإنه يجب على من ترك عضوا من أعضاء الوضوء أن يعيد صلاة نعم ما جاء في المسح عن الخفين قال حدثني عفوا يعني هناك فائدة يعني في قول إمام مالك أو في قول من نقل, من نقل عن الإمام مالك فتواه وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار قال وليمسح على رؤوسهما تلاحظون أن هناك تثنية ثم جمع القياس أن يقول وليمسحا على رأسيهما صحيح لا لا القياس أن يقول وليمسحا على رأسيهما لكن في اللغة يكرهون تواليت اثنيتين في اللغة يكره تواليت اثنيتين ومن هذا الباب قول الله جل وعلا إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما إن تتوب فقد صغت فذكر التثنية ثم ذكر الجمع نعم. ما جاء في المسح عن الخوفين قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من تحت من كمي الجبة أو من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فاخرجهما من تحت الجبه فغسل يديه ومسح براسه ومسح على الخفين فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يا امهم وقد صلى بهم ركعه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعه التي بقيت عليهم ففزع الناس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال احسنتم حدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن ذينار أنهما أخبره أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه فقال له سعد سل أباك إنا قد إنا أو إذا قدمت عليه سل أباك إذا قدمت عليه فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال أسألت أباك فقال لا فسأله عبد الله فقال عمر إذا, إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائب فقال عمر نعم وإن جاء أحدكم من الغائب قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوم ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها قال وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش بن رقيش أنه قال رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أي استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه وإنما يمسح على الخفين من ادخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بظهر او بطهر الوضوء قال فأما من ادخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين شيخنا في حديثي ما وضحتش قال وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى قال ليمسح على خفيه وليعب الصلاة ولا يعيد الوضوء قال وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لابس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضى وليغسل لجنيه هذه جملة من الأحاديث التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى في موضعه في حكم المسح على الخفين وهي تدل دلالة صريحة على أن مذهب الإمام مالك جواز المسح على الخفين وإلا لما كان في حاجة لسرد هذه الأحاديث التي فيها الدليل على جواز المسح على الخفين فإذ أن الإمام مالك وقد ذكر هذه الأحاديث التي تدل على المسح على الخفين فإن هذا علامة على أن هذا حكم يرضاه رحمه الله تعالى وقد ذكر صاحب العتبية ذكر ذلك عنه محمد بن رشت في البيان والتحصين أنه مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي دل عليه موثأه هو إجازة المسح على الخفين قال وهو الصحيح من مذهبه والمشهور عند أصحابه وأنه يجوز المسح على الخفين في السفر والحضار وقد كان الإمام رحمه الله لا يرى ذلك ثم رجع عنه وعليه مات يعني كان الإمام مالك يرى هذا ثم رجع إلى القول بعدم جواز المسح على الخفين وحجته في ذلك ما ذكرنا من أن الله جل وعلا نص على المسح على الغسل ولم ينص على المسح ثم كان مذهبه رحمه الله تعالى في آخر عمره وهو قبيل موته أن ذلك مشروع روى أوروية عن ابن نافع وهو من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال دخلنا على مالك في مرضه الذي مات فيه فقلنا يا أبا عبد الله قد, فقلنا يا أبا عبد الله قد أقمت برهة من عمرك ترى المسح على الخفين وتفتي به ثم رجعت عنه فما الذي ترى في ذلك الآن ونثبت عليه فقال يا ابن نافع فقال يا ابن نافع المسح على الخفين في السفر والحبر صحيح يقين ثابت لا شك فيه هذه كلها عبارات تدل على أن الإمام رحمه الله تعالى مات على هذا الاعتقاد وهو جواز المسح على الخفين أنه قال حيث قال المسح على الخفين في السفر والحضر صحيح يقين ثابت لا شك فيه قال وآرى المسح قويا والصلاة تامة وآرى المسح قويا والصلاة تامة والمسح على الخفين يا قد أجمع عليه أو قد أجمع عليه أهل السنة والجماعة بل قال الحسن البصري فيما ثبت عنه قال أدركت سبعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرى المسح على الخفين قال أدركت سبعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرون المسح على الخفين ولم يخالف في هذا الحكم إلا طائفتان بدعتهما كبيرة جدا. كل طائفتين هم الخوارج وكانوا لا يرون جواز الزيادة على ما في القرآن وقالوا إن الوارد في القرآن هو الغصل ولم يأتي المسح وردوا بذلك كل الأحاديث الوارد في المسح على الخفين ربما لأنهم يرون كفر جميع الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث خاصة أن كل من رواها يعني ربما تأخر إسلامه لكن عقيدتهم أن ما زاد على القرآن لا يأخذون به وأيضا خالف في ذلك الرافضة التي يسمونها الآن الشيعة وقلنا بأن الشيعة يا إخواني هذا الإسم لا يليق بهم لأن الشيعة هم من يحبون آل البيت ولا يغالون ولهذا تجدون في تراجم الرجال في كتب تراجم الرجال كسير أعلام النبلاء وغيرها من يقولون مثل هلان مثلا فيه تشيع بلا غلوب والتشيع بلا غلو هو تقديم علي على عثمان في الفضل بعضهم يقول فيه تشيع أو فيه غلو التشيع وهو تقديم علي على سائر الصحابة دون سب أي صحابي أو التبرؤ منه وهناك قسم ثالث وهم شيعة اليوم ولا يستثنى منهم أحدا هؤلاء يسمون روافض لأنهم رفضوا الدين ورفضوا جميع الصحابة إلا نفرا يسيرا عندهم هؤلاء أيضا لا يرون المسح على الخفين ولا لنا إلى ذكرهم لأنهم ليسوا من أهل الملة حتى يذكر خلافهم ولا يعجبني أن يذكر بعض الباحثين في كتب الخلاف خلاف هؤلاء الرافضة لأنه لا ينبغي أن يعتد بخلافهم وأن قولهم أو خلافهم لا يقدح في الإجماع الذي انعقد مع الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان وإنما ذكرناهم حتى ننبه لأنه لم يخالف من, يعني من هم منتسبون لهذا الدين إلا هذين الطائفتين وهما الخوارج وهم من أهل القبلة عموما لكن بدعتهم خطيرة جدا والرافضة الذين يقولون بأن علي لا يرى هذا وهذا كذب على علي فإنه قد ثبت عن علي رضي الله عنه كما في شرح في شرح, في شرح معاني الآثار للإمام الطحاوة رحمه الله تعالى بالساند الصحيح أن علي رضي الله عنه توضأ ثم مسح على نعليه ثم دخل المسجد فنزع نعليه وصلى زاد البيهقي بإسناد صحيح على شرط الشيخين وصلى بالناس جماعة وسنتكلم إن شاء الله تعالى عن فائدة هذا الأثر الثابت عن علي رضي الله عنه في الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين إذن الخفان أو, المسح أو قال ما جاء في المسح على الخفين الخفين تثنية خف وهو ما يستر القدمين وهو ما يستر القدمين ويطلق في الغالب على المصنوع من جد ويطلق في الغالب على المصنوع من جد ولماذا تجدون في عبارات المحدثين دائما ذكروا هذا الإسم بالتثنية باب المسح على الخفين حكم المسح على الخفين ولا يقول باب المسح على الخف أو حكم المسح على الخف لأنه لا يشرع المسح على خف واحد لأنه لا يشرع المسح على خف واحد بل لو كان للمسلم خفان فأدخل أحد الخفين على تهاره ثم انتقذ وضوءه وأعاد الوضوء من جديد لا يشرع له أن يمسح على تلك الرجل التي عليها الخف الذي أدخله بالطهارة حتى يتم طهارته سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على شروط المسح على الخفين قلت إذن هذا الحكم يعني قد أجمعت عليه أو أجمع عليه أهل السنة والجماعة وصار شعارا من شعارات أهل السنة حتى إنهم يذكرون في معتقداتهم ونرى المسح على الخفين مخالفة لأهل البدع قال الإمام مالك أو قال الراوي عن الإمام مالك عن ابن الشهاد عن عباد ابن زياد أنا أرجو أن تنتبهوا لهذا الإسناد أرجو أن تنتبهوا لهذا الإسناد لأن هذا الإسناد قد وهم فيه الإمام مالك وهما فاحشا وغالق فيه غلطا قبيحا كما قال أبو مصعب الزبير رحمه الله حيث قال الإمام مالك وهذا لم يختلف الرواد فيه يعني كل الموطآت المروية عن الإمام مالك قد ذكرت هذا الإسناد بهذه الصورة التي عندكم حيث قال عن ابن, ابن شهاب عن عباد ابن زياد من ولد المغيرة ابن شعبة عن أبيه المغيرة ابن شعبة وهذا خطأ فاحش فإن عباد ابن زياد ليس من ولد المغيرة ابن شعبة وإنما هو من ولد زياد ابن أبيه الذي يسمى زياد ابن أبي سفيان الحقه المغيرة بأبيه فزياد هذا أو عباد ابن زياد ليس ابن المغيرة ابن شعبة وإنما هو عباد ابن زياد ابن أبيه ويقال ابن أبي سفيان ويكن أبا حرب أعني عباد وكان عباد هذا واليا على سجستان والله معاوية رضي الله عنه سنة 53 للهجرة وتوفي رحمه الله سنة 100 للهجرة وأما أخوه عبيد الله بن زياد فكان فاجرا في القتل فكان فاجرا في القتل وهو الذي قام على قتل الحسين ابن علي رضي الله عنه فقول الإمام مالك عن عباد بن زياد من ولد المغيرة ابن شعبة ذكر الحافظ ابن عبدالبر أن هذا الوهم من الإمام مالك لماذا؟ لأن كل من روى الموطأ عن الإمام مالك رواه بهذه الصورة لكن الظاهر والله أعلم وإن كان كل الرواة رووه بهذا قد, يكون أو قد تكون اتبع عن الإمام رحمه الله لكن كون الإمام من الحفاظ الكبار الذين لا يخطئون في مثل هذا لماذا؟ لأن عباد بن زياد لم يدرك المغيرة يعني عمر كبير فعباد هذا توفي سنة مئة لم يدرك المغيرة ولم يسمع منه وبخاصة أن البخاري رحمه الله تعالى اسمحوا لي يا إخواني رأني دخلت في واحد العلم تنتفعون به جميعا تعرفوا بأن الإسلام هذا يا إخواني ما جاناش بالسهل جاء باجتهادات أهل العلم وأنتم ما شاء الله تأخذون ونحن أيضا نأخذ هذا العلم جاهزا هذا من فضل الله علينا وعلى الناس جميعا فنسأل الله عز وجل المزيد من فضله ونحمده ونشكره شكرا بالغا على ما أولى به من هذه النعمة فقلت الإمام البخاري رحمه وتعالى صرح بأن الإمام مالك رواه عنه بعض الرواة من طريق عباد ابن زياد عن ولدي المغيرة ابن شعبه. عن أبيه المغيرة ابن شعبة فتصحفت من ولد المغيرة هذه من لعلها تصحفت عند النساخ من عن. وإن كان هذا بعيدا أقول لأن الحفاظ قد صرحوا بأن الإمام مالك كل من روى عنه الموطأ بهذه الصورة لكن لعلنا نلصق هذه او هذا الخطأ وهذا الوهم بان النسخ لانه عن ومن متقاربتان في الشكل فربما كانت عن ولدي المغيرة ابن شعبه فجعلها النساخ من ولدي المغيرة ابن شعبه فإذا اقمنا عن ولدي عن ما كان من صار الاسناد مستقيما صار الاسناد مستقيما و المغيرة المقصود بهما هما عروة وحمزة وهما عروة وحمزة روايا هذا الحديث عن المغيرة ابن شعبة والأكثر يروونه عن عروة ابن المغيرة عن المغيرة ابن شعبة بهذا يتصل الإسناد ويزول الإشكال الذي فيه وهذا الحديث رواه المغيرة ابن شعبة في قصة كانت في غزوة تبوك غزوة تبوك إخواني تعلمون أنها آخر مغازي النبي عليه الصلاة والسلام كانت في رجب سنة تسع كانت في رجب سنة تسع فقال المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته يعني ليقضي حاجته جاء في بعض الرواية فنأى نأيا كبيرا يعني ابتعد هذه سنة في من يقضي حاجته في في البر وليس كما يفعله بعض الناس بعض الناس يأتي إلى مكان يراه الناس جميعا فيقوم أعزكم الله يقول والناس ينظرون إليه وهذا في الحقيقة مخالف للأدب والأدب أن يبتعد الإنسان حتى لا يراه أحد إن أمكن ويختبئ لقضاء حاجته وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شعبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك قال المغيرة فذهبت معه بما في رواية ذهبت معه بإداوة من ماء وإداوة هي الإناء قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء رحظوا بالليكين هنا اختصار يعني ما حدش يحكي التفصيل ذهب ثم قضى حاجته ثم استجمار هذا كله ألغاه وأيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الإداوة معه وإنما استجمرا صلى الله عليه وسلم بالجمار بدليل أن المغيرة قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء هذا يدل على أن الإداوة بقيت مع المغيرة قد يقول قائل وما فائدة هذا الكلام نقول فائدته بيان حكم من الأحكام الشرعية وهو أن المسلم حتى ولو كان عنده الماء جاز له أن يستجمر بالحجارة هذا الحكم قد ذكرناه فيما سبق وأن هذه رخصة يجوز للمسلم أن يستجمر بالحجارة أو بال... بال... البدل عن الحجارة من الأوراق الصحية وغيرها حتى ولو مع وجود الماء لكن فكرنا أن الاستنجاء بالماء هو أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال أهل العلم أن الاستنجاء بالماء هو الأفضل وهو الأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المغيرة فسكبت عليه الماء هذا فيه دليل على جواز يعني أن يشرك به به به الماء واحد سیکون شیو میں آرف یعنی لا يعلمون فضل الوضوء على المكاره وما ذكر سابقا من الأحاديث في تكفير الخطايا بالنسبة للمتوضع فيقول الله أتمنى أن أكون أحد يتوضى في مكانك لكن هذا التمنى باطل لا يمكن أن يتوضى أحد في مكانك لكن هل يجوز للرجل مثلا إذا جاء متعبا ودخل البيت يطلق روحه كما يقول نحن على كرسي ولا لا هذا ويقول لزوجته والظين نقول هذا هذا هذا الفعل يكرهه أكثر اهل العلم يكرهه اكثر اهل العلم لماذا يكرهونه لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه انهم اوكلوا وضوءهم لغيره يعني يجي واحد يمسح لك هكذا على يديك ويغسل لك وجهك فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه وانما الوارد عنهم أن يصب أحد على يديك الماء ويعينك في تناول الماء فهذا جائز وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث وفيه فيه جواز خدمة الحر فيه جواز خدمه الحر لاهل الفضل فيه جوازه خدمة الحر لأهل الفضل لأنه قد يقول قائل هذا المهمة مهمة العبيد نقول المغير بن الشعبة كان حرا وكان صحابيا سيدا ومع ذلك خدم النبي صلى الله عليه وسلم فلا عيب في هذا أن يخدم المسلم أهل الفضل بالخدمة التي خدمها الصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم قال فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته والأكمام هذه هي التي يعني تغطى بهما الأيدي لماذا؟ هذا في في الحرب يعني في الحرب يعني جائے فلبد أن يلبس شيئا ضيقا يستعين به على يعني الجهاد في سبيل الله في سبيل الله وهذا الذي من اجله لبس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجبهه وكانت من صوف كما جاء في بعض الاحاديث فكانت ضيقه فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مسحش فوقها قال لها ما تطلعش راه أخرج يديه وأخرجهما من تحت الجبة جاء بعض الأحاديث أنه رمى طرف الجبة على عاتقه وأخرج يديه من تحتها وغسل يديه صلى الله عليه وسلم قال فلم يستطع من ذيقكم من الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين وهذا هو موضع الشاهد مسح على الخفين جاء في بعض الروايات أن المغيرة ابن شعبه أهوى يعني كما نقوله إحنا طابس أهوى حتى ينزع خفين النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين وهذا هو موضع الشاهد من ذكر هذه القصة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين صراحته وهذا من أقوى الأدلة على ثبوت هذا الحكم قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يأمهم عبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف الزهري وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ولد, عام الفيل أو ولد بعد الفيل بعشر سنوات. فأسلم قديما رضي الله عنه وهاجر الهجرتين وشهد كل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسمه عبد الكعبة أو عبد عمر والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي غير اسمه كان اسمه عبد الكعبة أو عبد عمر فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم نقبه كثيرة, كثيرة جدا. رضي الله عنه سنة اثنتين وثلاثين للهجرة ومن أكبر مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وراءه مأموما من هذا الحديث الوحيد من الصحابة الذي أمى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر تأخر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جاء د كان يصلي بالصحابة أما عبد الرحمن النعوف فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على إمامته جاء في بعض الرواية أن الناس كانوا يشيرون إليه أن تأخر فلما أراد أن يتأخر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مكانه وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم ركعة فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالركعة التي بقيت ثم قال وقد صلى بهم ركعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس فزعوا لماذا إخواني لأنهم لم ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات الصحيحة أنهم عبد الرحمن بن عوف وخافوا أن تطلع عليهم الشمس. أسروا جدا رحمن احسن. فقت هذا الحديث الذي ذكرناه عن المغيرة بن شعبة الذي كانت وقائعه في غزوة تابوك تعلمون أن غزوة تابوك يعني هي الغزوة التي سميت بغزوة العسرة أيضا وجيشها هو جيش العسرة أن المسلمين كانوا في ضيق عظيم وقد تصدق أبو بكر فيها بكل ماله تصدق فيها عمر بنسف ماله أو بشطر ماله وجهز عثمان أكثر الجيش حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم وفي هذه الغزوة أيضا ول النبي صلى الله عليه وسلم عليا على أهله فيها أن علي رضي الله عنه أراد أن يغزو فقال تخلفني مع النساء والأطفال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة, بمنزلة هارون من موسى هذا يدل على أن هؤلاء الخلفاء كانوا أجدر بأن يكون خلفاء هذه الأمة ابتداء من أبي بكر ثم عمر ثم عثمان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بصنيعه ما ظر عثمان ما فعل بعد اليوم وأخيرا بتولية علي رضي الله عنه إمارة المدينة بعده صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى في هذا الباب فقط أن بعضهم يستدل به على أن علي هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث هذا الحديث لا يدل على هذا إطلاقا لا يدل على هذا إطلاقا ولو كان كذلك لا يعني استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو حاذر ولم يرضى الناس إلا أبا بكر في ذلك الزمان هذا الحديث فيه فوائد نذكرها يعني فوائد هذا الحديث كثيرة جدا من فوائد هذا الحديث في اقتداء الأفضل بالمفضول ويستفاد هذا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف سعد ابن خلف عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهم وفيه ايضا اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة خلف واحد من امته او اقتدائه في الصلاة ببعض امته وفيه ان الامام اذا تأخر يستحب للجماعة ان يقدم احدا فيه أن الإمام إذا تأخر عن حضور الصلاة فيستحب للجماعة أن يقدم رجلا آخر وفيها أيضا خروج الإمام بنفسه في الغزو والجهاد للعدو إن في هذا تشجيعا عظيما للجنود فإذا خرج الإمام بنفسه تشجع سائر الجيش على الجهاد في سبيل الله وفيه أيضا جواز الاستجمار مع وجود الماء فيه جواز الاستجمار مع وجود الماء تبقى إن شاء الله تعالى باقي الأحاديث والأحكام الكثيرة المتعلقة بمسح على الخفين إن شاء الله تعالى سنذكرها في الحصة المقبلة في شروط المسح وفروض المسح ومبتلات المسح و يعني بعض الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين لأنه الحمد لله هذه السنة قد انتشرت لأنها توافق يعني الراحة سمحوا لي يعني هذه السنة للحمد انتشرت لكن نقول هذه رخصة من الله جل وعلا والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه مدام أن هذه الرخصة قد انتشرت كثير من الناس لا يعلمون الأحكام المتعلقة بها فالواجب علينا جميعا أن نتعلم هذه الأحكام أبدأ بسؤال عبد الصابر أني والله نسيت أن أراجع فمن كان عنده علم فليدحفنا به الآن هل يجوز تسمية بعبدالصابر لا أحد يعلم مثلي واعدك ان شاء الله تعالى في الحصه القادمه ساتيك بالجواب ابو عبد الله كيف ابو عبد الله زيد لنا كنيه ولا اسم من هو ابو عبد الله ما كانش زيد لنا قال هل يجوز لبس المظلم الذي يصنع من الدوم إذا كان هذا المظل يشبه المظل تعنى تعرف الله حين تعنى معلش ما إذا كان يشبه تعلي قوبوي لا لا لأنه المظل مظلان كما يقال المظل تعنى تعرف الله حين تعنى هذا يقي من الحر لا بأس به أما إن كان مثل رعاة البقر الذي يلبسه الأمريكان فلا لا يجز لأنه من التشبه بهم أين هو؟ يقول هل يشترطوا جزاك الله خيرا نبهتنا على مسألة لم نذكرها قال هل يشترطوا في المسح يا أيتها النسوة أسكتنا أولادكم الله يجازكم خير. هل يشترطوا في المسح على العمام أن يلبسها المسلم على طهارة كما يجب ذلك في المسح على القفين وهل لها وقت محدد ينتهي المسح عليها هذا سؤال المهم والجواب لا يشترطوا أن يمسح أو لا يشترطوا في المسح على العمامة أن يلبسها على طهارة وقد قال الإمام أحمد باشتراط ذلك لكن لم يرد هذا في السنة وورد في الخفين ما يدل على أن اللبس لبس هذه الخفاف لابد أن يمسح عليها إذا لبسها عن طهارة تامة أما في العمائم فلم يرد ذلك في السنة النبوية هذا يدل على أنه غير مشترض كذلك لا توقيت فيها يعني ما كانش وقت يوم وليلا إذا بقيت بالعمامة سمانة بعد سمسح عليها سمانة إذا بقيت بالعمامة شهر أنت لابسها ما نحيتاش أمسح عليها شهر لخلاف الخف فإن له وقتا محددا سيأتينا إن شاء الله تعالى إزاك الله خير على هذا السؤال هذا أبو عبد الله مورد هذا مليح در نأس أين هو؟ غير موجود غير موجود أو هنا طيب قال أيوة الله آمين. يا شيخ في بعض المساجد مدافئ فيها نار ظاهرة بتجاه القبلة فماذا نصنع في الصلاة المكتوبة أو ما حكم ذلك نعم هذا سؤال مهم المواقد التي في جهة القبلة لا يجوز للمسلم أن يصلي في اتجاهها لأن هذا فيه تشبها بالمجوس وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل المسلم نارا فيصلي إليها لأن هذا من فعل المجوس وعلى كل القائمين الذين يقومون على المساجد إذا كانوا وضعوا هذه المدافع في جهة القبلة أن يجعلوها على جانب القبلة فإن كان ولابد موجودة فينبغي أن يطفئوها كلها في وقت الصلاة في صلاة الجماعة وأما في غير صلاة الجماعة فيجتنبها المسلم ولا يصلي باتجاهها أبو جابر أين هو؟ أين أبا جابر؟ نعم يقول هل يجوز المسح على الجبيرة في الوضوء هذه مسألة فيها خلاف أكثر أهل العلم على جواز المسح على الجبيرة لكن لم يرد في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تترك أو يترك موضع الجبيرة بلا غسل ولا مسح لأنه لو كان مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم والمسألة خلافية كبيرة نزيد سؤال وليد عبدالصمد أين هو؟ أيها دخول المصلي إلى المسجد قبيل أذان المغرب هل يصلي تحية المسجد؟ وبارك الله فيك هذه مسألة مشكلة ولا أستطيع أن أفتي فيها وأنا شخصيا لا أصلي عند عندما تكون الشمس يعني توجد رحبة طيح عندما تكون الشمس في آخر نزولها أنا لا أصلي في هذا الوقت النافلة. لا تحية المسجد ولا غيرها والله تعالى أعلم وهذه من المواضع المشكلة لأن النهي الوارد في هذا الموضع نهي شديد جدا أن فيه مخالفة لعباد الشمس فإذا سجد المسلم في هذا الوقت فإنه يشبه هؤلاء أو يتشبه بهؤلاء الذين يعبدون الشمس مثله مثل الإمام الإمام إذا كان مريضا وصل بالناس قعودا وجب عليهم أم يصلوا جميعا قعودا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عندما كان مريضا فصلى جارسا فصلوا قياما فأشار إليهم أن يجلسوا وقال لقد كدتم أن تفعلوا قومي أو فعل قوم الروم والفرس بملوكهم يعني هم قيام وملوكهم جلوس والقيام تعلمون أنه فرض من فروض الصلاة فلأجل هذا التشبه العظيم بهؤلاء الكفار نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المأمومون قياما إذا كان إمامهم يصلي جالسا فكذلك الصلاة في مثل هذا الوقت يعني عندما تريد الشمس أن تقلع وعندما تريد أن تغرب يعني عندما تضيف للغرب هذا وقت نهي شديد جدا بل قال بعض أهل العلم من الأحناف أنه لا يصلي الصلاة المنسية التي تذكرها في ذلك الوقت ولو كانت فرغة بل ينتظر حتى تغرب الشمس ويصلي بعدها لأنه بذلك يكون قد انتثل الأمر واجتنب المحضور الذي هو شديد الحضر والله تعالى أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك